بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب المبين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 وك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 أبانا لفي ضلال مبين اقتلوه يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف فوالقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما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 بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نس سبق وتركنا يوسف عندما عنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قمصهم بدم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 ثَيَارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْنَى دَلْوَهُ قَالَا يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 فعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث.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 113. ربي أحسن مثواي 114. إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى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 كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة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 بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما ما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لم تنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئلا لم يفعل ما أمره ليسجن ولا يكون من الصاغرين قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِنْ لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حتى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعشر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسا خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني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 يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا وام الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يأكلهن سبع عجاف أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات وسبع سُبلات خضرو وأخرى يابسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصل فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعشرون صدق الله العظيم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 قالت امرأة العزيز الآن حصل حص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائنين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 ثم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له قُلْ هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمْ فَتَحُوا متاعهم وَجَدُوا بضاعتهم رُدَّت إِلَيْهِم قَالُوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا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 نني به إلا أن يحقق بكم، فلما أتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وقال يا بني لا تدخلوا من ذبي واحدٌ. وَدَخَلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُبْنِيَ عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبرهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها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 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن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 قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يوسف فَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لَا تَعْلَمُونَ يا بني اذهب فتحسسوا من يوسف وَأَخِيهِ ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي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 لا خاطئين قال لا تذنبوا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يتبصروا وتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريحا يوسف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 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية 119. في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 110. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية